الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أما بعد طبعا تحدثنا في في الحلقة الماضية أو حلقات ماضية ونحن في سورة الأنفال وكنا قد بدأنا من سورة البقرة واستثنائيا خرجنا إلى سوره الأنفال لكونها الصورة الثانية بعد البقرة كانت تختص بأحداث معركة بدر أو غزوة بدر الكبرى وذكرنا بأن سوره الأنفال أعطتنا معلومات لم تعطنا إياها كتب السير والمغازي ولا كتب الحديث وكانت هذه من أسباب دعوتنا للعودة إلى القرآن لقراءة السيرة النبوية مرة أخرى والسيرة النبوية كما قلنا لها تشعباتها لها تاريخ يعني تاريخ السيرة النبوية لا يدخل فيه فقط الأحداث وإنما حتى الحجج والفئات والظروف المحيطة وما أشبه ذلك بهذا تستطيع أن تفهم السيرة طبعا ما يخص المصطلحات اريد ان اشرح مصطلحات شرحناها قبل مصطلحات شرحناها قبل تختص بمعنى الذين كفروا معنى الذين امنوا معنى الذين نافقوا الذين كفروا فئه كبيره تدخل فيها فئات والذين امنوا فئه كبيره تدخل فيها فئات والذين نافقوا فئه كبيره جدا تدخل فيها فئات وهذه الثلاث الدوائر تلتقي في عناصر مشتركة قد تلتقي بمعنى أنه قد تكون هناك فئة محسوبة على الذين آمنوا من وجه ومحسوبة على الذين نافقوا من وجه وقد وهذه الفئة قد تكون محسوبة على الذين آمنوا من وجه وعلى الذين كفروا من وجه لأنهم يؤمنون يؤمنون ببعض الكتاب فيحسبون من هذا بوجه ويكفرون ببعض الكتاب فيحسبون من الذين كفروا بوجه أو قد يكون يكون داخل دائرة الاصحاب النبي أو اللواء النبي أو دولة النبي قد يكونوا داخل دائرتها فيحسبون من وجه ويخاطبون بالذين آمنوا من باب الحد الأدنى من الإسلام وهم منافقون أو متآمرون أو مائلون يودون الذين كفروا ويبطنون لهم يتخذونهم أولياء فهم من هذا الوجه هم من الذين كفروا فإذا أتى خطاب قرآني يجب أن يعرف المشاهد وطالب العلم يدرك هذا إن شاء الله بالسهولة. إذا أتى خطاب قرآني يا أيها الذين آمنوا فقد يقصد هي طبقات كلمة يا أيها الذين آمنوا طبقات، فيجب أن تعرف من أي من أي هذه الطبقات الذين آمنوا. وإذا أتى كلمة الذين كفروا لا يجب أن أن يتبادر إلى الذهن فقط عبادة الأصنام. قد يكون المراد كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض. وإذا أتى الذين نافقوا أو الذين في قلوبهم مرضون ليس بالضرورة أنهم ينكرون النبوة ولكن قد يكون مستوى أدنى وقد يكون مستوى إنكار النبوة لتقريب هذا المعنى هذا حاولت أن أرسم لوحة بسيطة على نمط ما كنا نفعل في الدراسة, الدراسة الرياضيات قديما كان عندما يسمى بالمجموعات مجموعة سين مجموعة صاد مجموعة عين مثلا ولكل مجموعة عناصرها لكن إذا تشابكت الثلاث المجموعات تكون هناك عناصر مشتركة فهذه لعلها تقرب وسأعرض اللوحة الآن وأشرحها قليلاً ليعرفها ليتمكن معرفتها المشاهد فالآن لعلكم ترون اللوحة هنا أرجو تقريبا اللوحة على الشاشة حتى تكون واضحة طيب نعم تقر طيب هذا مجموعة مجموعة صاد مجموعة سين مجموعة عين هذه كنا زمان قرأناها في في الرياضيات والرياضيات يعني سميت الرياضيات لأنها تروض العقل ليدرك المسائل لكن هذه للاسف بعيدة عن علوم المسلمين هذه مجموعة سين فيها عناصر واحد اثنين ثلاثة فيها مجموعة عناصر حمراء تابع لها مجموعة عين فيها مجموعة أيضا عناصر بنفس اللون تقريبا لا باللون أزرق تابعه لها ومجموعة صاد أيضا فيها عناصر تابعه لها تلاحظون هنا نقطة الوسطى هنا مثلا العنصر رقم عشرة هذا هو ينتمي إلى هذه المجموعة وينتمي إلى هذه المجموعة وينتمي إلى هذه المجموعة بمعنى عنصر عشرة ينتمي إلى مجموعة صاد ومجموعة سين ومجموعة عين افترض في القرآن الكريم هناك مجموعة في هذا المنتصف تلحظ انها في هذا المنتصف او على الأقل تكون مشتركة فيها جزء من النفاق وجزء من الإيمان وجزء من الكفر فإذا خاطبها الله عز وجل مرة قد يخاطبها يا أيها الذين آمنوا مرة قد يخاطبها الذين نافقوا والذين في قلوبهم مرض ومرة قد يخاطبها بالذين كفروا هذه لابد أن تعي يعني وسأذكر أمثلة على ذلك يعني مثلا مجموعة من الذين آمنوا مثلا في سورة المعارج قول الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين الآن سأنزل الفكرة أظن وصلت ثم سأذكر الأمثلة لأن إدراك هذه الفكرة وهي فكرة مبسطة إدراكها يسهل عليك فهم القرآن فهم, فهم السياق القرآني فهم ماذا يعني عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هل, هل يعقل أنها تكون من المجموعة الخالصة لا لا بد ان فيها نفاق فيها ضعف ايمان وداخل كل دائره يعني لو, لو ناخذ الذين امنوا سنجد دائره الشهداء والصالحين وال والصادقين والمنفقين بلا رياء ستجدها هنا ايضا متشابكه ولو تدخل داخل دائره, ال دائرة الكفار هنا دائرة المنافقين نعم داخل داخل دائره الكفار ستجد يعني ال من كفر تماماً بكل الكتاب من كفر بعض الكتاب من آمن ثم كفر ستجدها دوائر أيضاً متداخلة وتشتبك قد تشتبك مع المجموعة هذه وفمن كفر وهو داخل دائرة المسلمين من آمنوا عندما يقول الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا بالتأكيد يكون منافقا بالتأكيد يكون منافقاً لماذا؟ لأن النفاق هو اظهار وإخفاء على المعنى الشائع اظهار الإيمان وإخفاء الكفر فعليه في حال أعطي نموذج من ذلك وهو قول الله عز وجل في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يعني مجموعات حول النبي أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا إن خلقناهم مما يعلمون طبعا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يتساءل أو يسأل الله عز وجل وهو أعلم يتساءل وهو أعلم ما بال هؤلاء الذين كفروا حولك جالسين حولك على اليمين وعن الشمال وكل منهم يطمع أن يدخل الجنة هذه ليست صفات الكفار الأصليين الكفار الأصليين غالبا لا يؤمنوا بالبعث ويقول ويقولون إذا متنا وكنا ترابا لا لفي خلق جديد أيضا لا يجلسون بجانب النبي الذين كفروا الأصليين عبدة الأصنام غالبا لا يتجمعون حول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يرسلون رجلا ليتفاوض مع النبي كعتباء بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة طبعا هذه الآيات وانحشرت في الآيات في الصور المكية لكن المعارج على الظاهر عند دراستها أنها مدنية, أنها مدنية وليست مكية مع أن اكثريه طبعا من كتب متأخر متأخرا كقتالة والزهري كتبوا متاخرا في مسألة ترتيب نزول القرآن إذا هذه الآية مثلا إن الذين كفر فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لا قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين تذكروا ان الذين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وتذكروا انه كيف, كيف يقول آآ آآ بلى بلى ان بلا بلا فلا على أن خيرا منهم يبدل خير من خير من أبي جهل وأبي لهب؟ لا خير من من هؤلاء الذين يا محمد و يطمعون يرون انهم طبعا قسم هؤلاء الذين كفروا وليس طبعا كل من مع النبي في قسم في, في هناك قسم ممن مع النبي عليه الصلاه والسلام يجب ان يكشف وكانوا يخفون والله اعلم بايمانهم كانوا يطمعون ان يدخلوا الجنه و وهم و يعني الله عز يعني يؤمنون بالبعث يؤمنون ربما بال يعني بالنبوة ويرون ان المساله سهله يعني دخول الجنه سهل فمال الذين كفر وقبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كل إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين طبعا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يدل على أن لهم أن لهم خوض ولعب سيستمر إلى يوم القيامة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا بينما خوض أبي جهل انتهى يوم بدر وخوض أبي لهب انتهى بعد بدر فهذه هذه التمايزات لم نفهمها في القرآن الخطابات دلالات الخطاب طبعا هنا لا ألمح لأناس معينين انا أقول هناك فئات ضغط لعلها حرفت مسار الإسلام هذه الفئة الضغط يجب التعرف عليها وأن النبي قد عانى منها وأنها ربما سبب الانحراف بـ بـ بإسلامنا حتى لا لم يصبح لنا منه إلا الألفاظ أما البقايا بقايا المعاني التعلق بالله مراقبة الله ضاعت منا أصبح الإسلام التدين أصبح وجاهة أصبح وجاها وفخر يعني عنتريات وما أشبه ذلك فمن من المسؤول عن صرف عن هذا الخوض واللعب فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون فيدل على أن هذه الفئة نحن لأن لأننا لم نتدبر القرآن لم نتعرف عليها فإن شاء الله بعد الفاصل طبعا سنستكمل هذا الموضوع السلام عليكم موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ذكرنا قبل الفاصل أن إدراك أهمية إدراك الألفاظ القرآنية للمجموعات والفئات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأهمية بمكان حتى تستطيع أن تعرف القرآن نفسه ولذلك كما قلت في حلقة سابقة أن تعريف مثلا المنافقين في الذاكرة الشعبية عند جميع المسلمين أنهم هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فقط هذا عندنا النفاق هذا فقط الله عز وجل في القرآن لا يذكر هذا يذكر نوعا أعلى من هذا في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا في إيمان سابق ودائما فأما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد إيمانكم في سورة العمران وستأتي إذا هذا النوع كفر ثم إيمان ثم كفر وأحياناً قد يتعدد لماذا لا ندركه لماذا لا نقرأه ضمن المنافقين ضمن تعريف المنافقين لماذا هو غائب عن الأمة لماذا هكذا هناك تعريف واحد للكفار والمنافقين والمسلمين وخلاص ماشي لا الإسلام أوسع أيضاً دائرة الإسلام أوسع أوسع دائرة ممن نسميهم يعني قد يدخل في في في المسلمين أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم مذكرون في القرآن وقد غيبهم التاريخ مذكرون في القرآن قد يدخل فيهم في المسلمين الإسلام العملي او الإسلام الإسلام بلا إيمان يعني كإيمان المسلمين دخول تحت الراية تحت راية المسلمين إسلام شكلي انصح التعبير إسلام شكلي إسلام انضمامي انضمه داخل هذه الدائرة اذا نستعرض الآن في بعد هذا الشرح نستعرض في بقيه بقايا البقيه في سوره الأنفال ثم ننتقل الى الترتيب الاساسي من ال عمران وصلنا أمس الى قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفر سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم طبعا هنا قلنا الذين كفروا تحتمل أمرين تحتمل الكفار الأصليين وتحتمل الذين كفروا بعض الكتاب ويريدون التمرد على طاعة النبي أو طاعة الله ورسوله في بعض في بعض الأمور هذه محتملة لأن لا سبق هنا كما قلنا في بدرهم قتلوا كيف سبقوا وأنهم لا يعجزون كان الإخفاء او التستر سيعجز سيعجز المسلمين عن معرفتهم ويقول الله عز وجل وأعدوا, ل... وأع... واعدوا لهم استطعتم من قوة هذا وصيه للمؤمنين للمؤمنين الخاصين بالدرجه الاولى واعدوا لهم استطعتم من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هذه ايضا هذه, ال... هذه البيانات القرانيه عن المزيج المدني في عهد النبي على الصلاه والسلام لا تظهره كتب السيره ابدا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفا اليكم وانتم لا تظلمون وان جنح للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم هنا معنى ايضا اخر وان يريد ان يخدعوك يعني هؤلاء هؤلاء الكافرين الذين يرض يظنون انهم سبقوا والذين يظنون انهم لا يعجزون سبق يعني حتى فكرهم اليوم اليوم نتيجه الفكر ايضا كانهم سبق الان نزلوا الان الباحثين يعني معظم الباحثين المسلمين لا يتاملون خلاص هؤلاء في الجنه وهؤلاء في النار سبقوا كانهم يفرضون على الله أنه اين سيضعهم هذا السبق الذي هذه العقيده اخذت من أولئك يعني اخذت عبر الزمن نفس الشيء فنحن لا نس لا يعقب لا يعقب احد على الله عز وجل الله له الحجه البالغه هو أعلم بمن اهتدى لسنا نحن أعلم وإنما ما, علم ما علمنا الله إذا علمنا الله عز وجل بهداية أناس نعم نتبع لكن بشرط أن نفهم أن نفهم مراد الله ليس هكذا لازم أن نفهم مراد الله بأن هؤلاء مهتدين بأن كل, هذه كل هذا الشعب مهتدي أو كله غير مهتدي يحتاج إلى تفصيل والله عز وجل فصل في القرآن وقال افلا يتدبرون من القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن هنا يقولوا إن جنح ولسلمي فجنح لها ثم نعم ما بعد يقول إن يريدوا يخدعوه الكفار الأساسيين كفار قريش كيف يريد يريدون أن يخدعوا النبي عليه الصلاة والسلام هم محاربون أساسيون إذن فالسياق يدل على أنه والله أعلم طبعا هذه فتح احتمالات أن المراد بالكفر هي المنطقة المشتركة التي شرحتها قبل قليل على على اللوحة منطقة التي ينطبق عليها أحياء الذين كفروا والذين آمنوا والذين نافقوا وهذه كما قلت يعقلها أصحاب العلوم الرياضية ولكن ربما لأن المشايخ ما ما رياضيات الرياضيات فهم يعني لم تتوسع عقولهم لفهم بعض هذه الأمور وهذا طبيعي ايضا حتى اليوم في الاستعمالات الشعبية عندما تقول عن شعب معين إنه شعب كريم ليس بالضرورة كل هناك فئات منه قد تكون بخيله عندما تقول عن شعب إنه شعب شجاع قد يكون فيه ناس جبناء فيه وهذا يعني التعميم هذا زرعه الفكرة السادج الفكرة السادج يصنع مثل هذا يقول الله عز وجل إذن في صورة الأنفال أيضا ونحن سننهيها إن شاء الله في هذه الحلقة أو ننهي تدبرها وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله ومن اتبع هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم هذا توقفنا عندها امس يعني أو مررنا بها سريعا والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم طبعا في القرآن الكريم يذكر خلافات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما تمام إذا المؤمنين هنا ليسوا مؤمنين خالصين لا بد ان فئه منهم باغية فئه ظالمه لكنها داخله تحت المسمى لا اذا الذين يتقاتلون في عهد النبي عليه الصلاه او الذين يتنازعون عندما يقول يا المهاجرين يا الانصار يقول دعوها فانها منتنه ليس بينهم تالف ليس بينهم تالف كبير التآلف هنا كأنه خاص بفئة داخل فئة المؤمنين فئة خاصة داخل فئة المؤمنين قد تكون مشكلة من يعني بعض المستضعفين الخاصة المستضعفون لهم, لهم مكان في القرآن الكريم وهم الذين سماهم الكبار أنهم سفهاء أنؤمنوا كما آمن السفهاء لأنهم كانوا كثير التذلل للنبي عليه الصلاة والسلام كثير الطاعة والاستسلام لأوامر النبي لا يراجعون أبدا وليس عندهم ارتباطات فسموهم سفهاء هؤلاء لعلهم يعني تجد صهيب الرومي مع بلال الحبشي مع سلمان الفارسي مع علي بن الهاشمي مع المقداد الكندي هؤلاء مثلا ابو ذر الغفاري فئه يعني متحابة متالفه حقا ليس فيها اي نزاع ليس بينهم اي نزاع اذا هنا والف بين قلوبهم يقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين طبعا المؤمنين قد قد يرافقها أيضا الجماعة العامة، جماعة المؤمن العام، لأن الله يؤيده، يؤيد هذا الدين بالمؤمن الخالص، وقد يؤيده بمؤمن يعني أقل إيمانا، وقد يؤيده ب بغير مؤمن أيضا، فهذه لكن هنا أيدك بنصره وبالمؤمنين قد يظهر أنه المعنى الخاص، لأنه قال وألف بين قلوبهم، لو لم يقل وألف بين قلوبهم. ولو لم نعرف أنهم متنازعون وكانوا يعني بينهم عصبيات حتى بين الأوس والخزرج حتى بين الخزرج أنفسهم حتى بين قريش أنفسهم إذا ليس المراد إلا فئة خاصة بنصر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذا صحيح يعني ما, ما الذي يقرب بلال الحبشي من أبي ذر الغفاري من سلمان الفارسي من صهيب الرومي صعب صعب يقدر من رجل أيضا يعني قرشي له مكانة مثل الإمام علي بن بي طالب ألا ترون من سيرة الإمام علي كيف يعني كان مقربا إلى هؤلاء بل حتى بعد خلافته في الكوفة كان يتعهد بيت رجل من الموالي اسمه ميثم التمار يبيع التمر يتعهده ويعطيه من العلم لأنه يراه أهلا يراه وعاء مناسبا للعلم وإذا تأخر ميثم كان يفتح دكانه بالمعنى الحديث ويبيع له الإمام عليه له التمر إلى أن يأتي ولا يذهب إلى الأشعث بن قيس وكبار كندة وكبار ربيع لماذا؟ إلى أنه وجد هذا هذا الإيمان رأى الإمام علي بأن ميثم التمر أولى أولى بهذا بهذا الرعاية بهذا الالتقاء من من كبار كندة وكبار الأسد وتميم وغيرها من فطاح العرب الذين يعنيهم يرون أنفسهم مستغنين عنها عن هذا على حال أو لا يعرفون هذا العلم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حريض المؤمنين على القتال ثم ذكر الآيات التحريض على القتال ثم ذكر آيات الأسرة أيضا هي الآية الأسرة يوم بدر وفيها كلام طويل لا أحب أن أقوله هنا وفي أو لأن سننتقل ربما نأتيه فيما بعد ثم يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا نعم هذا وصف المهاجر والأنصار إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعضا طبعا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين المهاجرين كما قلنا قد فصلنا في دقاء ماضي لان المهاجرين منهم من هاجر إلى الله ورسوله ومنهم من هاجر لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها وكذلك الأنصار منهم من آوى ونصر ومنهم من تخاذل وإن تسمى وإن دخلت تحت مسمى الأنصار فهذه الألفاظ لا تتناقض يعني ليس هنا تعميم عندما يقول الله عز وجل إن, إن الذين آمنوا يعني إيمان حق وهاجروا هجر لله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يعني ما فيها رياء كما ذكرنا في آيات الأموال ليس فيها رياء ولا من ولا يتبعونها من ولا أذى هذا المراد لا يعني مسألة التعميم أن تأخذ, أن تأخذ المعاني الظاهريه بدون شروطها هذا ستتناقض ستجد, ستجد تناقضا بين الآيات أما إذا أخذتها بمعانيها التي أرادها الله عز وجل فلن تتناقض وكذلك الأنصار في هذا الباب ليس كل من فتح بيته ربما أصابه فيها بعد ريب أو شك، وربما لم يؤمن، ربما استقبلها كذا شهامة، استقبل بعض المهاجرين شهامة، فهذه ولعلها ربما في في الحلقة القادمة قد ما نستطيع عين هنا بعض المعاني التي يجب أن تشرح، قد نذكرها في بداية الحلقة القادمة، ثم ننتقل ننتقل إلى صورة آل عمران وهي الترتيب بعد الأمثال لأنها خاصة. بأحد وأحداث أحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع كاملا حسن غرحان المالكي بالمقطع كاملا